بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي ان يقدم لكم هذه الماده الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد من كتاب أعلام السنة المنشورة وقفنا عند السؤال التاسع عشر بعد المئة كيف صفة نشر الصحف من الكتاب كيف صفة نشر الصحف من الكتاب وما دليل ذلك من السنة هذا السؤال الذي بعده وما دليل الميزان من الكتاب وكيف صفة الوزن وما دليل ذلك وصفته من السنة هذه الأسئلة الاربعه هي موضوع درسنا اليوم إن شاء الله تعالى السؤال الأول كيف صفة نشر الصحف قال في الجواب قال يعني من الكتاب من أدلة الكتاب يعني قال في الجواب قال الله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم الخيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وقال تعالى واذا الصحف نشرت ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا وقال تعالى فأما من اوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم قرأوا كتابه إلى قوله الخاطئون وفي آية الانشقاق قال فأما من اوتي كتابه بيمينه وقال وأما من أوتي كتابه وراء ظهره قال فهذا يذل على أن من يؤتى كتابه بيمينه يؤتاه من أمامه ومن يؤتى كتابه بشماله يؤتاه من وراء ظهره والعياذ بالله عز وجل كيف صفة نشر الصحف من الكتاب ثم ذكر ايضا من السنة والمقصود بنشر الصحف أنه في ختام مشهد يوم الحساب يعطى كل عبد كتابه المشتمل على سجل أعماله في ختام يوم الحساب. يعطى كل عبد كتابه المشتمل على سجل الأعمال. سجل الأعمال. فكل إنسان كتابه يكون فيه أعماله ويأخذ كتابه بحسب حاله وبحسب أعماله قال الله عز وجل هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون هذا يقال لكل إنسان يوم القيامه عندما يعطى كتابه بعد انتهاء يوم الحساب يعطى الكتاب فالحساب للعرض ولذكر ما يكون من حال الإنسان في جملة أعماله أو في حاله في الجملة وأما الكتاب فإنه يواجه بما كان منه مدونا, مدوناً. ولذلك بعد الكتاب بعد عرض الصحف على أصحابها وأقضي الصحف يوزن العباد أو توزن الأعمال يكون الإنسان معه في هذا اليوم صحيفة أعماله ويذهب إلى الميزان إذا في نهاية يوم الحساب يكون نشر الصحف إذ أنه في مشهد مهيب يأمر الله سبحانه وتعالى بنشر الصحف فتلقى الصحائف وحاول أن تتخيل شيئا هذا المشهد أن تلقى الصحائف في هذا الخلق وهذا الجمع الذين خلقهم الله عز وجل من لدن آدم إلى يوم القيام تتطاير الصحف وكل صحيفة تعرف صاحبها وكل صاحب صحيفة يعرف صحيفته فهذا يأخذها بيمينه وهذا يأخذها بشماله ولا تخطئه ولا يخطئها انظر كم من الصحائف تتطاير فوق رؤوس العباد في الدنيا قد يحاول البعض أن يغالط أو أن يخفي أو أن يتهرب أو نحو ذلك لا قال الله عز وجل وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه طائره يعني الأعمال التي عملها في هذه الحياة الدنيا الأعمال التي عملها في هذه الحياة الدنيا لا تنفك عنه إنها تصاحبه في يوم القيامة فإذا كان نشر الصحائف كان ذلك مسجلا كان ذلك مسجلا ويعطى الناس صحائفهم على حسب أعمالهم ولذلك قال الله عز وجل وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا أي أن هذا الكتاب ينشر فيه أو ينشر له ما فيه من الأعمال الحسنات والسيئات وما عمل في هذا اليوم وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورة يقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب يفسر ذلك كثير من المفسرين أنه إذا أخذ كتابه يطالع ما فيه فأما المؤمن فإنه يطالع الحسنات في أول ما يطالع يطالع بعض السيئات في أول ما يطالع ثم بعد ذلك يطالع حسناته، فيجد الحسنات وأما المحسن فيجد الحسنات الكثيرة فعند ذلك يستبشر بعدما ربما ظن أنه يهلك ولذلك قال الله تعالى فأم وأما من اوتي كتابه بيمينه فيقول هاء مقرأ كتابيا إني ظننت اني ملاق حسابيا فإنه في أول حاله من شدة خوفه عينه تقع على السيئات أو أنه يطالع السيئات أول ما يطالع ثم تكون صفحات الحسنات التي تبشر ولذلك يعطى الناس صحائفهم على حسب ما فيها من الأعمال فمن كان مؤمنا طائعا أعطي كتابه بيمينه ومن أمامه وأما من كان مسيئا مجرما فاجرا فيعطى كتابه بشماله من ورائه ظهره والعياذ بالله حتى أن بعض أهل العلم قالوا إنه ينقلب في هذا اليوم رأسه في قفاه يعني يكون وجهه في قفاه بحيث يأخذ كتابه من وراء ظهره والعياذ بالله فهذا أول ما يبشر كل إنسان بحاله في كتابه إنه يأخذه بيمينه أو يأخذه بشماله وقال تعالى وإذا الصحف نشرت نشرت تطايرت وقال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه وضع الكتاب أي أعطي الكتاب لكل إنسان فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا هذه كلمة يعبرون بها عن الفجيع التي هم فيها والهلاك والضياع الذي يعانونه في هذا الوقت يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى نسأل الله العفو والعافية إنهم ظنوا أنه هناك أعمال ربما تخفى أو تنسى ولس ما ظنوه صغيرا أو حقيرا لا بل كل الاعمال تحصى قال ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد وجدوا ما عملوا حاضرا أي كل ما عملوا من صغير أو كبير وجدوه مدونا مسجلا في هذا الكتاب وقال تعالى فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول ها امقرؤ كتابي فهذا الذي اوتي كتابه بيمينه فرحا مسرورا ها امقرؤ كتابي انه من فرحته يرفع كتابه ويعلن في الناس انه قد نجا ها امقرؤ كتابي والناس في الدنيا نسأل الله تعالى أن ينجينا وإياكم من خزي الدنيا والأخرة إذا كانوا مثلا ينتظرون نجاحا في أمر من الأمور مثلا الدراسة الدنيوية المعتادة في علوم الدنيا ونحو ذلك تجد الإنسان إذا بشر بالنجاح يعني إعلان النتيجة ود لو قفض إلى السماء ويخبر الناس جميعا بنجاحه وإذا بشر بالفشل والرسوب ولياذو الله تراه مخزولا ومخزيا يجر ذيول الخيبة كما يقولون يريد أن يخفي نفسه ويتخفى عن الناس لما أصابه من الكآبة والحزن لأنه فشل فكيف برحلة العمر كلها تكون نتيجتها في هذا الوقت إنها الرحلة التي لا نتيجة بعدها أو إنها النتيجة التي ناتت نتيجة أخرى لها أو بعدها إنه يعطى صحيفة نجاحه أو صحيفة فشله نسأل الله العفو والعافية ولذلك الذي يؤتى كتابه بيمينه ينجو ويبشر وقال تعالى وأما من اوتي كتابه بيمينه ففيها دليل على اتيان الكتب والصحف وقال وأما من اوتي كتابه وراء ظهره, وراء ظهره قال فهذا يدل على أن من يؤتى كتابه بيمينه يؤتاه من أمامه ومن يؤتى كتابه بشماله يؤتاه من وراء ظهره والعياذ بالله ثم ذكر أذلة السنة قال فيه أحاديث كثيرة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم يدني المؤمن أو يدنى المؤمن من ربه أي يقرب المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه أي حتى يضع رب العزة عليه كنفه فيقرره بذنوبه يستره الله سبحانه وتعالى يوم القيامة عن الناس أي ما عمل من عمل من الذنوب يستره الله عز وجل يوم القيامة ويقرره بذنوبه تعرف ذنب كذا يقول أعرف يقول رب أعرف مرتين فيقول سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم ثم تطوى صحيفة حسناته دليل على اتيان الصحف ثم تطوى صحيفة حسناته يعني انه بعد ما يحاسب او بعد ما يعني يناقش او يعاتب هذا العتاب يعطى الصحيفة يعطى الصحيفة وهذا فيه دليل على ان اعتاء الصحف بعد العرض والحساب بعد العرض والحساب وأما الآخرون أو الكفار الآخرون يعني الفجر الذين السي... اجترحوا السيئات وأساءوا كثيرا وأما الآخرون أو الكفار فينادى عليهم على رؤوس الأشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم فينادى عليهم على رؤوس الأشهات هؤلاء الذين كذبوا على ربهم أعوذ بالله. فضيحة فهذا الحديث فيه دليل على إثبات ايتاء الصحف وقالت عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة الموقف يوم القيامة عصيب فتسأله رضي الله عنها هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة يعني كأنها تقول له تعريضا ماذا هل ستذكرنا يوم القيامة قال يا عائشة أما عند ثلاث فله. يعني الناس جميعا لا يفكر أحد في غير نفسه في هذه المواضع الثلاث أما عند الميزان حتى يثقل أو يخف فلا يعني موقف الأول عند الميزان حتى يطمئن أن تفته قد ثقلت أو لا وأما عند تطاير الكتب إما يعطى بيمينه وإما يعطى بشماله فلا الموقف الثاني عند تطاير الصحف الناس ينسى كل منهم غيره قال وحين يخرج عنق من النار وحين يخرج عنق من النار أي عندما يرى الناس النار ويعاينونها والله أعلم لعله يقصد به الصراط يقصد به الصراط فهذه المواطن ينسى الإنسان فيها كل شيء إلا أمر نفسه وفي الحديث دليل على إثبات تطاير الكتب والصحف إذن فأدلة الكتاب والسنة تدل على ثبوت تطاير الكتب وأن الناس يعطون كتبهم يوم القيامة وأن ذلك كله مسجل عليهم وهذا يرد على من كذب بالبعث والمعاد والقيامة والملائكة كل هذه القضايا فمن رد هذا رد الميزان رد الصحف رد الصحف لان الصحف ما يكتبها الا الملائكة فمن كذب بالملائكة كذب بالصحف وهكذا ثم قال ما دليل الميزان من الكتاب وكيف صفة الوزن ما دليل الكتاب من الميزان ما دليل الميزان من الكتاب وكيف صفة الوزن دليل الميزان الميزان هذه مسألة أخرى من مسائل يوم القيامة وقضية عظيمة من قضايا الاعتقاد فالميزان يوم القيامة ينصب في نهاية أو في أواخر هذا اليوم، فإن العباد بعد الحساب يأخذون صحائفهم، ثم يؤتى بالعباد والصحائف إلى الميزان، إذ ينصب ميزان عظيم، ميزان ميزان حقيقي، له كفة ولسان، وهذا الميزان توزن. فيه أعمال العباد وقد كذبت المعتزلة أو أنكرت المعتزلة الميزان وتأولته على أن ذلك إنما يقصد به العدل وإن كان روي عن بعض السلف ذلك كمجاهد رحمه الله تعالى والصحيح أن الميزان ميزان حقيقي توزن فيه الأعمال له كفة له كفة والأدلة على كون الميزان ميزانا حقيقيا كثيرة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والارض لوزنت انظر الى عظم هذا الميزان قال فتقول الملائكه يا رب لمن يزن هذا فيقول الله تعالى لمن شئت من خلقي فتقول الملائكه سبحانك ما عبدناك حق عبادتك حديث صحيح فهذا الحديث فيه دليل على أن الميزان ميزان حقيقي يوضع الميزان يوم القيام لو وزنت فيه السماوات والأرض لكفى فإذا رأته الملائكة أخذت لذلك وسألت وهذا يدل على أنه ميزان حقيقي بل والأدلة كما سياتي كثيرة تدل على أن الميزان ميزان حقيقي وليس مجرد معنى العدل كما ادعت المعتزلة والمعتزلة يقولون ذلك لماذا ها؟ ليه ها ها ها, ها؟, ها؟ يزاك الله خير المعتزلة الناس عندهم تعظيم للعقل حتى وصل الأمر بهم في الغلو في ذلك إلى تقديمه على الشرع كما نكرر دائما المعتزلة عندهم تقديم العقل على النقل ده شيء معظم فإن لماذا أنكروا الميزان قالوا كيف توزن الأعمال والأعمال أشياء معنوية التسبيح والقراءة والصلاة ومش عارف والأعمال القلوب هتزن إزاي في الميزان إذن فالمقصود به العدل وهذا طبعا لمرض قلوبهم وإلا فالأدلة دلت على ثبوت الميزان حقيقة كما سيأتي قال الله تعالى ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين طيب قبل ما نوصل للجزئيه دي مين يقول لنا دليل حتى واحد على رد على المعتزلة في ذلك في مسألة أن الأدلة تدل على أن الميزان ميزان حقيقي وإن مسألة ان الأعمال كما تدعي المعتزلة كيف يعني توزن الصلاة والذكر وأعمال القلوب ونحو ذلك هذا يرد أنه حقيقيا حديث البطاقة ماشي وإن كان في أقوى منه دلالة لا احنا عايزين حاجة مباشرة في الميزان إذا ده يوزن بالإنسان لا ممكن برضه يقول لك ما هو ده إنسان هو بيتكلم على الاعمال ها هنصق عامه شويه كده الاستدلال ده عام شويه في استدلال مباشر جدا على ان الاعمال المعنويه توزن تمام اقراوا الزهراوين فانهما تاتيان يوم القيامه البقره والعمران كانهما غيايتان كأنهما غمامتان تظلاني صاحبهم القراءة دي شيء معنوي تأتي يوم القيامة شيء حسي مش برضو. وقال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان دل على ان الأعمال المعنوية تحول بقدرة الله تعالى إلى أعمال أو إلى أشياء محسوسة توزن فيه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 فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنها أي لا يكون لهم يوم القيامة قدرا في الميزان وهذا كما سيأتي أو هذا يجرنا إلى مسألة ما هو الذي يوزن في الميزان ما الذي يوزن في الميزان علماء أهل السنة على ثلاثة أقوال وقول رابع جامع وهو ان الذي يوزن في الميزان الاعمال نفسها الاعمال نفسها الاعمال ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان الى اخر الحديث اذا الكلمتان ذو الاعمال توضع في الميزان وقوله صلى الله عليه وسلم اقراوا الزهراين البقرة وال عمران فاستدل من قال بأن الأعمال هي التي توزن بمثل ذلك والقول الثاني أن الذي يوزن في الميزان هو العامل نفسه العامل نفسه واستدل بحديث عبد الله بن مسعود معنا هنا في ادله السنة وهو أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رقى شجرة ذات يوم وجعل أصحابه ينظرون إلى رقه ساقيه ويضحكون فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون أو أتضحكون من رقه ساقيه والله إنهما في الميزان لاثقل من جبل أحد فقال طائفة من العلماء هذا فيه دليل على أن العامل يوزن فيه الميزان إنهما في الميزان لا, لا أثقل من جبل احد والحديث الآخر أيضا معنا هنا في الأدلة في الكتاب إنه لا يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزن فدل على أن الكافر وهو الرجل العظيم السمين عند الله يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة الكافر سيوضح فيه الميزه هذا القول الثاني يبقى القول الاول الاعمال القول الثاني العاملون القول الثالث الصحف الصحائف صحائف الاعمال صحائف الأعمال واستدلوا بحديث صاحب البطاقه استدلوا بحديث صاحب البطاقه ففيه وزن الصحائف ففي حديث صاحب البطاقه أنه يؤتى برجل يوم القيامة فينشر له تسعة وتسعون سجلا ليس فيها حسنة واحد فتوضع في الميزان فيظن أنه يهلك أو كما جاء في الحديث فيقال له ألك عندنا شيء أو بقي لك شيء فيقول لا أظلمك كتبت الحافظون فيقول لا ويظن أنه يهلك فيقال له ولكن بقي لك عندنا حسن فتخرج له بطاقه فتوضع في ميزانه فيها لا إله إلا الله فتزن هذه البطاقه فتثقل بها كفة الحسنات وتطيش كفة السيئات هذا الحديث بمعنى فاستدل أصحاب القول الثالث على أن الذي يوزن في الميزان الصحائف بهذا الحديث حقيقة هذا الحديث من أحاديث الأعيان من أحاديث الأعيان يعني ليس هذا الحديث من الأحاديث التي بها يعمم الأمر بمعنى انه ذا مش كلام يعمم ان كل واحد قال لا إلى الله يبقى يلزم أن يكون الحال على هذا النحو ولذلك فالعلماء على ثلاثة أقوال كما ذكرنا العامل العمل الصحف ولعله والله أعلم الراجح أن الذي يوزن الثلاثة أن الذي يوزن الثلاثة كما اختاره الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى في معارج القبول وذلك لأن الأدلة جاءت تثبت وزن الثلاثة أليس كذلك؟ كل الأدلة اللي سقها علماء الأقوال الثلاثة تثبت انه دا بيوزن ودا بيوزن, دا بيوزن ولم يأتي من الأدلة ما ينفي عدم وزن شيء منها إذا فما المانع أن يقال بأنه توزن الثلاث العامل والعمل والصحيف يبقى كل واحد يركب كفة وأعماله في كفة ويوزن نسأل الله العفو والعافيه يبقى يضع الإنسان في كفة مع حسناته وسيئاته في الجهة الأخرى مع صحيفة سيئاته فإن رجح بحسناته نجا وإن رجحت الكفة الأخرى في صحيفة سيئاته هلك ولا بالله. فهذا يدل على ذلك وأدلة السنة التي ساقها قال فيه أحاديث كثيرة منها حديث البطاقة التي فيها الشهادتان وأنها ترجح بتسعين سجلا من السيئات كل سجل منها مد البصر وإنها قوله, قوله صلى الله عليه وسلم لابن مسعود رضي الله عنه أتعجبون من دقة ساقيه والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد وقال صلى الله عليه وسلم إنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزين عند الله جناح بعوضة وقال قرأوا أف... فلا نخيم لهم يوم القيامة وزنا وغير ذلك من الاحاديث نقف على ما دليل الصراط من الكتاب قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم